امرأة مهرها الإسلام عن أنس بن مالك أن أبا طلحة خطب أمه أم سليم فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان قال بلى قالت أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان لئن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره قال حتى أنظر في أمري فذهب ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالت يا أنس زوج أبا طلحة من كتاب صفوة الصفوة في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والتسعين ما خير ما أعطي الرجل قيل لبني المبارك ما خير ما أعطي الرجل قال غريزة عقل قيل فإن لم يكن قال أجب حسن قيل فإن لم يكن قال أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن قال ثمث فويل قيل فإن لم يكن قال موت عاجل من كتاب روضة العقلاء في الصفحة السابعة عشر شعرة معاوية قال معاوية لا أضع سيفي حيث يكسيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكسيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعره من قيل وكيف ذا؟ قال كنت إذا مدوها خليتها وإذا خلوها مددتها من كتاب عيون الأخبار في الجزء الأول الصفحة التاسعة لا تصحب أخ الجهل من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه من كتاب آداب العشرة الصفحة الثابعة التوطن في الدنيا قال بعض الشعراء من كان يعلم أن الموت مدركه والقبر مسكنه والبعث مخرجه وأنه بين جنات ستبهجه يوم القيامة أو نار ستنضجه فكل شيء سوى التقوى به سند. وما أقام عليه منه أسمجه، فرى الذي اتخذ الدنيا له وطنا لم يدري أن المنايا سوف تزعجه من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة السادسة والعشرين بعد الميح غلبني رجل واحد روى عن إياس بن معاوية أنه قال ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد وذلك اني كنت في مجلس القضاء بالبصرة فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلانية وذكر حدوده هو ملك فلان فقلت له كم عدد شجره فسكت ثم قال مذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس فقلت مذ كذا فقال كم عدد خشب سقصه فقلت له الحق معك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 قال امه رواه الحاكم أحمد الله اربع مرات قال شريح القاضي اني لاصاب بالمصيبه فاحمد الله عز وجل عليها اربع مرات احمده اذ لم تكن اعظم مما هي واحمده اذ رزقني الصبر عليها واحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الأول الفتحة الثامنة والخمسين بعد المئة بارك الله لك عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى المدينة فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له سعد يا عبد الرحمن إني من أكثر الأنصار مالا وأنا مقاسمك وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت فاذا عدتها فتزوجها فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك رواه البخاري ما يبكيك يا أمير المؤمنين لما أتي عمر بن الخطاب بكنوز كفران قال عبد الله بن الأرقم ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال لا أذلها سقف بيت حتى أنضيها فأمر بها فوضعت في صرح المسجد وباتوا يحرصونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من البيضاء والحمراء ما كاد يتلألأ منه البصر فبكى عمر فقيل ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا اليوم شكر ويوم فرح فقال عمر إن هذا لم يعطه قوم صد إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء من كتاب المنصّة في الصفحة الثانية عشر بعد المئة الثانية جاد بكل ما يملك سأل رجل حاتم الطائي فقال يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم قال نعم غلام يتيم من طي نزلت بفنائه وكانت له عشرة أرقس من الغنم، فعمد إلى رأس منه فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إليه وكان فيما قدم إليه الدماء فتناولت منه فاستطبت فقلت طيب والله فخرج من بين يديه وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ وأنا لا أعلم فلما خرجت لأرحل وجدت حول البيت دما عظيما وإذا به ذبح الغنم كل فقلت له لما فعلت ذلك فقال سبحان الله تستطيب شيئا أملكه وأبخل به عليه إن ذلك لسب على العربي قبيحه قيل يا حاتم الذي عوضت قال ثلاثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغلم فقيل أنت إذا أكرم منه فقال بل هو أكرم لأنه جاد بكل ما يملك وإنما جدت بقليل من كثير من كتاب المستجاد في الصفحة الثالثة والعشرين عين الرضا وعين السكر قال عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولست براء عيب الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبذي المساوية من كتاب أدد الدنيا والدين في الصفحة السابعة والثلاثين ربنا أرحم بالعبد من والدته عن عمر بن الخطاب قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة في السبي يتحلب سبياها فلما وجدت صبيا في السبي أخذتك فألسقتك ببطنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار قالوا لا والله وهي تقدر على أن لا فقال فوالله الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها متفق عليه الصبر يعقب راحا روى أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن خمس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته وقل صبره فكتب إلى بعض إخوانه يشكو له طول حدث فرد عليه جواب رقعته بهذا صبرا أبا أيوب صبر مبرح فإذا عجزت عن الخطوب فملها لها إن الذي عقد الذي عقدت له عقد المكاره فيك يملك حلها صبرا فإن الصبر يعقب راحة ولعلها أن تنجلي ولعلها فأجابه أبو أيوب يقول صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي بل لا أقول لعلها ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أياما حتى أصلق مكرمة من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة الثانية ألا موت يباع فأشتريه كان للمهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيفة فبينما هو في بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرب وأهل الأدب إذ أنشده ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا رحم المهيمن نفس حر ففضق بالوفاة على أخيه فرفى له رفيقه وأحطر له في درهم وما أمسك رمقه وحفظ البيتين وتفرقه ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة وساء الدهر على ذلك الرجل فتوصل إلى ايصال رقعه مكتوب فيها ألا قل للوزير فدته نفسي مقالا ذاكرا ما قد نسيه أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه فلما قرأها تذكر ما كان وأمر له بسبعمائة درهم ووقع تحت رقعته مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ثم قلده عملا يرتزق منه عن قصص العرب في الجزء الثالث والصفحة الرابعة والستقين بعد المئتين هديتي هذه أهدى بعض الكتاب إلى صديق له دفترا وكتب له هديتي هذه اعزك الله تزكو عن الإنصار وتربو على الكد لا تفسدها العوادث ولا تخلقها كثرة التقليد وهي أنص في الليل والنهار والسفر والحضر تصفق للدنيا والآخرة، تؤنس في الخلوة وتمتع في الوحدة، مسامر مساعد ومحجّم متواج ونديم صديق. من كتاب المحاسن والمساوى في الصفحة السادسة. يا بني حسبك؟ قال أبو عبد الله ابن ورام الكوفي. كان عندنا بالكوفة رجل له ابن عاق به فلا يوما في شيء. فجرب رجليه حتى أخرجه من بيته، وتحبه في الطريق شيئا كثيرة. فلما بلغ إلى موضع من قال له يا بني حسبك، فإلى ها هنا جرت برجل أبي من الدار حتى جرتني منها. من كتاب مشوار المحاضرة في الجزء الثاني في الصفحة الواحدة بعد الاتين. زيارة الإخوان والسؤال عنهم كان عبد الله بن مسعود يقول كنا إذا اتقدنا الأخ أتينا فإن كان مريضا كانت عيادة وإن كان مشغولا كانت عونة وإن كان غير ذلك كانت زيارة من كتاب آداب العشرة في الصفحة الثالثة والأربعين مرحبا بكن لتهنئنني قال ثابت البناني إن صلة ابن اشيم كان في مبذى له ومعه ابن الله فقال أي بني تقدم فقاتل حتى احتسب، فحمل فقاتل حتى قتل ثم تقدم فقتل فجتمعت النساء عند امرأته معادة العدوية فقالت مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن وإن كنتن جئتنا بغير ذلك فرجع من كتاب صفة الصفوة الجزء الرابع الصفحة الثالثة والعشرين يا غياث المستغيثين فكيا أن رجلا خرج في وجه شتى فبتاع بأربع مئة درهم كان لا يملك غيرها في راح الزرياد للتجارة والزرياد طائر على قدر الحمام أفضو اللون أسود الزنم مخطط الجناحين وهو ألوف يقبل التعليم سريع الادراك لما يعلم وربما جاد عن البدغة فلما ورد دكانه ببغداد هبت ريح باردة فأماستها كلها إلا فرخا واحدا كان اضعفها وأصغرها فأيقن بالفقر فلم يزل يتهل إلى الله تعالى ليلته أجمع بالدعاء والافتغاثة ويسأله الفرج مما لحق وكان قوله يا غياث المستغيثين أغثني فلما انجل الصبح زال البرد وجعل ذلك الفرق الباقي ينفش ريشه ويقول يا غياث المستغيثين أغثني فاجتمع الناس على دكان الرجل يرون الفرق ويسمعون الصوت فاجتازت جارية راكبة من جوار أم المقتدر فسمعت الصوت الطائر ورأته واستامته وتقاعد الرجل فاشترته بألفي جرهم وأعطته الدراهن وأخذت الطائر من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الثالث الصفحة التاشعة والتسعين. شررتني سرك الله قالت عائشة رضي الله عنها دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولتي ما كان من ذلك فقلت غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحلت من ذلك كله فقالت سررتني سرة الله وأرسلت إلى ام سلمة فقالت لها مثل ذلك من كتاب صفة الصفوة في الجزء الثاني الصفحة والأربعين نوعان من الأصحاب كان شبيب بن شيبة يقول إن من إخواني من لا يأتيني في السنة إلا اليوم الواحد هم الذين أتخذهم وأعدهم للمحيا والممات ومنهم من يأتيني كل يوم فيقبلني وأقبله ولو قدرت أن أجعل مكان قبلتي إياه عضة لعضبته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 لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه أنا وافدة النساء إليك بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أتت إليه امرأة تدعى اسماء بنت يزيد الأنصارية فقالت له بي أبي وأمي أنت يا رسول الله أنا وافدة النساء إلي إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وانكم معشر الرجال فضلكم علينا بالدمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل إذا خرج حاجا أو مؤتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم أولادكم أفما نشارككم في هذا الأجر فالكفت الرسول صلوات الله عليه إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه فقال فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت النبي إليها وقال افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل للمرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله فانصرفت المرأة وهي تهلل من كتاب قبسات من حياة الرسول في الفتحة الثالثة والأربعين بعد المئة إيثار رائع قال الواقدي كان لي صديقان أحدهما هاشمي وكنا كنفس واحدة فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد فقالت امرأتي أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم لأنهم يرون صبيان الجيران وقد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من السياد الرثة فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم فكتبت إلى صديق الهاشمي أسأله التوسعة علي فوجه إلي كيسا مخطوما ذكر أن فيه ألف درهم فما استقر قراري حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبك فوجهت إليه الكيس بحالك وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأتي فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه فبينما أنا كذلك اذ وافى صديق الهاشمي ومعه الكيس كهيئته فقال لي أصدقني عما فعلته فيما وجهت إلي فعرضته الخبر على وجهه فقال إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة فوجه إلي بكيسي فتواسينا الالف أسلاسا ثم نمي الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل واحد ألف دينار وللمرأة ألف دينار من قصة العرب الجزء الأول الصفحة التسعين بعد المئتين المكارم أخلاق مصخرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن المكارم أخلاق مصهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سابيها والبر ثابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة الثلاثين الاخوه الحقيقية قال العباس بن عبيد بن يعيش كم من أخ لك لم يلده أبوك وأخ أبوه أبوك قد يجفوك صاف الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأنما اباؤهم ولدوك لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحصوف بها لما خزلوك وأقارب لو أبصروك معلقا بنيات قلبك ثم ما نصروك الناس ما استغنيت كنت أخلهم وإذا اتقرت إليهم فضحوك من كتاب روضة العقلاء الصفحة السابعة والثمانين والله بد من ذلك تراهن ثلاثه نفر من الاجواد فقال بعضهم اجود الناس في عصرنا قيس بن سعد بن علقمه وقال اخر اجود الناس في عصرنا عبد الله بن جعفر وقال اخر اجود الناس في عصرنا هذا عرابه الاوسيم فتشاجروا في ذلك فاكثروا فقال لهم الناس يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأل حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه وهو يجهز لبعض أسفاره على راحلته فقال يا ابن عم رسول الله أنا ابن سبيل منقطع أريد رفدك لاستعين به وكان قد وضع رجله على ظهر دابته فاخرج رجله وقال خذها أي دابه بما عليها فأخذها فإذا عليها مصارف خزن وألف دينار ومضى صاحب قيس بن سعد فصادفه نائما فقرع الباب فخرجت إليه جارية فقالت ما حاجتك إنه نائم قال أرب بن سبيل منقطع أتيت إليه يعينني على طريقي فقالت الجارية حاجتك أهون علي من إيقاظك ثم أخرجت له سرة فيها ثلاثمائة دينار وقالت له انض إلى معاصم الكبل فاختر لك منها راحلة فاركبها وامضي راشدا فمضى الرجل فأخذ المال والراحلة ولما استيقظ قيس من منامه أخبرته الجارية بالخبر فأعتقف. ومضى صاحب عرابه فوجده قد عمي وقد خرج من منزله يريد المسجد وهو يمشي بين عبدين فقال يا عرابه ابن سبيل المنقطع يريد رفده فقال واسوء والله ما تركت الحقوق في بيت عرابه الدرهم الفرد ولكن, ولكن يا ابن اخي خذ هذين العبدين فقال الرجل ما كنت بالذي أقص جناحي فقال والله لا بد من ذلك وإن لم تأخذهما فإنهما حران فنزع يديه من العبدين ورجع إلى بيته وهذا الجدار يلطمه وهذا الجدار يصدمه حتى أثر في وجهه فلما اجتمعوا حكموا لصاحب عرابة بالجود من كتاب المختار من نوادر الأخبار في الصفحة الثامنة والستين الصفح عن استباب قال أحد الشعراء أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى استبابا من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئتين قومي إلى اللبن فاملقين عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بينا أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة إذ أعيا واتكأ على جانب جدار في جوف الليل وإذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فاندقيه بالماء فقالت لها يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته يا بنيا قالت إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا بنيا قومي إلى اللبن فانذقيه بالماء في بموضع لا في عمر ولا منادي عمر فقالت الصبية لأمها يا أمتا ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا وعمر يسمع كل ذلك فقال يا أسلم علم الباب واعرف الموضع ثم مضى في عشيسه حتى أصبح فلما أصبح قال يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعد فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها وإذا فيك أمها وإذا ليس لهم رجل فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فدعا عمر ولده فجمعهم فقال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه المرأة فقال عبد الله لي زوجة وقال عبد الرحمن لي زوجة، وقال عاصم يا أبى لا زوجة لي فزوجني، فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت عاصم بنت وولدت البنت بنتا وولد وولدت ابنه عمر ابن عبد العزيز من كتاب صفة الصفوة في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة بعد المئتين. كيف أصبحت يا حذيفة روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لقي حذيفة ابن اليمان فقال له كيف أصبحت يا حذيفة فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء فغضب عمر غضبا شديدا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 قال أبو محمد الحريري تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء ثم تعامل القرن الثالث بالمروءه حتى ذهبت المروءه ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبه من كتاب آداب العشرة الصفحة الخامسة والعشرين ما لك من نظير تذاكر جماعة فيما بينهم اخبار معنى ابن زائدة وما هو عليه من وفرة الحلم ولين الجانب وأطالوا في ذلك فقام أعرابي وآلى على نفسه أن يغضبه فقالوا إن قدرت على إغضابه فلك مئة بعير فانطلق الأعربي إلى بيته وعمد إلى شاة له فسلخها ثم ارتدى بإيهابها أي جلبها باطنه ظاهره ثم دخل على معن بصورته تلك ووقف أمامه طافح العينين كالخليع تارة ينظر إلى الأرض وتارة ينظر إلى السماء ثم قال اتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير قال معا أذكر ذلك ولا أنساه يا أخ العرب فقال الأعربي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فقال معا سبحانه وتعال فقال الأعربي فلست مسلما ما عشت حيا على معن بتسليم الأمير قال معن إن سلمت رددنا عليك السلام وإن تركت فلا ضير عليك فقال الأعرابي سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير فقال معن إن أقمت بنا فعل الرحل والسعى وإن رحلت عنا فمسكوبا بالسلامة فقال العربي وقد أعياه الحلم معا فجد لي يا قصة بمال فإني قد عزمت على المسير فقال معن أعطوه ألف دينار فأخذها وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير فسني فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير فقال معن. أعطوه ألفا ثانيا فتقدم الاعرابي إليه وقبل يديه ورجليه وقال سألت الله أي يبقيك دخرا فمالك لك في البرية من نظير، فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معا أعطيناه على هدوه ألفين فأعطوه على مدحنا أربعة ألا فقال العربي: زعلت في ما فعلت ذلك إلا لمئة بعير جعلت على إغضابه فقال معا لا خوف عليه ثم أمر له بمئتي بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له فانصرف الأعرابي داعيا شافرا من كتاب مرآة الجنان في الجزء الأول السطحة الثابعة عشرة والبعد المئة الثالثة ذنبك العدم قال ابن كثير صاحب التفسير الناس أتباع من دانت لهم نعم ويول للمرء إن زلت به القدم المال زين ومن قلت دراهمه حي كمن مات إلا أنه صنم لما رأيت أخلائي وخالصتي والكل مستتر عني ومحتشم أبدوا جفاء وإعراض فقلت لهم أذنبت ذنبا فقالوا ذنبك العدم من كتاب المستطرف الجزء الثاني الصفحة الستين يا هذا الذي لا أعرفه روي عن شيخ من أهل الكوفة قال أملكت أي استقرت وبلغت بي الحال أن قضت منزلي فلما اشتد علي الأمر وتجرد عيالي من الكسوة جاءتني الخادمة فقالت ما لنا دقيق ولا معنا ثمن فما نعمل فقلت أسرجي حماري وقد كان بقي لي حمار فقالت ما أكل شعيرا منذ ثلاث فكيف تركبه فقلت أسرجيه على كل حال فأسرجته فركبته أدب عليه هاربا مما أنا فيه حتى انتهيت إلى البحرة فلما شارفتها إذا أنا بموكب مقبل فلما انتهوا إلي دخلت في جملتهم فرجعت الخيل تريه البصرة فسرت معهم حتى دخلتها وانتهى صاحب الموكب إلى منزله فنزل ونزل الناس معه ونزلت معهم ودخلنا فإذا الدهليز مفروس والناس جلوس مع الرجل فدعا بغداء فجاء بأحسن غداء فتغديت مع الناس ثم وضأنا ودعا بالغالية أي بالطيب فغلتنا بها ثم قال يا غلمان هاتوا سفطا فجاءوا بسفط أبيض مشدود ففتح فإذا فيه أكياد في كل كيس ألف درهم فبدأ يعطي من على يمينه فأمرها عليهم ثم انتهى الي واعطاني كيسا ثم سنى واعطاني آخر ثم ثلث وأعطاني آخر وأخذت الجماعة وبقي في السفق كيس واحد فأخذه بيده وقال هاك يا هذا الذي لا أعرفه فأخذت أربعة اكياس وخرج فقلت لانسان من هذا فقال عبيد الله ابن أبي بكر من كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الثالث في الصفحة الثلاثمائة لسان الفتى نصف روي أن شابا كان يجالس الأحنف ويقيل الصمت فأعجب ذلك الأحنف فخلت الحلقة يوما فقال له الأحنف تكلم يا ابن أخي فقال يا عم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان يضره شيء فقال يا ابن أخي ليتنا تركناك مستورا ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الثاني وكاء ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم من كتاب أدد الدنيا والدين في الصفقة السادسة والستين بعد المئتين حتى يواري جارة الخضر قال أحد الشعراء ناري ونار الجار واحدة وإليه قبل تنزل القدر ما ضر لي جارا أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر من كتاب أدب الصحبة في الصفحة السادسة والخمسين والكاظمين الغير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 فأنت حر لوجه الله تعالى من كتاب المستطرف في الجزء الأول في الصفحه الستين بعد المئتين إن أرزاقنا عليك قال الأصمعي نزلت بحي من قبيلة كلب مجدبين قد توالت عليهم السنون فماتت المواشي ومنع ومنعت الأرض من إخراج النبات وامسكت السماء قطرها فجعلت أنظر إلى السحابة ترتفع من ناحية القبلة سوداء متقاربة حتى تطبق الأرض فيتشوف لها أهل الحي ويرفعون أصواتهم بالتكبير ثم يعدلها الله عنهم مرارا فلما كثر ذلك خرجت عجوز منهم فعلت مكانا من الأرض ثم نادت بأعلى صوتها يا ذا العرش اصنع كيف شئت إن أرزاقنا عليك فما نزلت من موضعها حتى تغيمت السماء غيما شديدا وامطروا مصرا كاد أي يغرقهم وأنا حاضر عن كتاب الفرج بعد الشدة الجزء الأول في الصفحة السادسة والثمانين بعد المئتين هل سافرت معه قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن فلانا رجل صدق قال سافرت معه قال لا قال فكانت بينك وبينه خصومة قال لا قال فهلئت منته على شيء قال لا قال فأنت الذي لا علم لك به أراك رأيته يرفع رأسه ويقفضه في المسجد من كتاب عيون الأخبار في الجزء السابع الصفحة الثامنة والخمسين بعد الميأة آمنت بك وصدقت تنبأ رجل في أيام المأمون أي ادعى النبوة وادعى أنه إبراهيم الخليل فقال له المأمون إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين. قال وما براهينك قال أضرمت له نار وألقي فيها فصارت عليه بردا وسلاما ونحن نوقد لك نارا ونفرحك فيها فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك قال أريد واحدة أخذت من هذه قال فضراهين موسى قال وما ضراهينه قال القى عصاه فإذا هي حية تسعى وضرب البحر بها فانسلق وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء قال وهذه علي أصعب من الأولى قال فبراهين عيسى قال وما هي قال إحياء الموتى. قال ما كانت قد وصل. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة. فقال يحيى أنا أول من آمن بك وصدق. من كتاب قصص العرب الجزء الرابع في الصفحة الثلاثين بعد المئة الرابعة. جلوس التقيل. قال أحد الشعراء إذا جلس التقيل إليك يوما. أثقب عقوبة من كل باب فهل لك يا ثقيل إلى خصال تنال ببعضها كرم المآري إلى مالي فتأخذه جميعا أحل لديك من ماء السحاب وتنتف لحيتي وتدق أنفي وما في فيا من ضرس ونادي على ألا أراك ولا تراني مقاطعة إلى يوم الحساب من كتاب بهجة المجالس الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة السابعة هذا لذلك اليوم روى أن أعرابيا وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عمر الخير جزيث الجنة أكسب بنياتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة اقسم بالله لتفعلنه فقال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا قال اذا أبى حفص لأمضينه فقال فإن مضيت يكون ماذا قال والله عنهن لتسالن يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة فبكى عمر حتى خضلت لحيته ثم قال لغلامه يا غلام اعطيه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره والله لا املك غيره من كتاب سيرة عمر الصفحة السادسة والستين بعد المئة لكنهم في النائبات قليل قال عثمان بن عمر الأنصاري صن النفس واحملها على ما يزينها فعش سالما والقول فيك جميل ولا تولين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل وإن باق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تحول فيغنى غني النفس وإن قل ماله ويغنى فقير النفس وهو ذليل ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل من تالي كتاب وصايا الأعيان في الصفحة الرابعة عشرة وأخيرا الهدية حلوة قال بعض الشعراء إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب تدني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا وتعيد متضن العداوة بعد نفرته حبيبا من كتاب عيون الأخبار في الجدء الثالث الففتحة الخامسة والثلاثين أخي المسافر عزيز المسامر هذا ما اخترته لك من كتاب أنيس المؤمنين وسمير الصالحين من تأليف عبد الله بدران أرجو أن تكون قد نالت إعجابك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم